لآن القرآن. القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين أغبى ما يغد الذين كانوا مسلمين لهم يأكلوا ويتهتعوا ونلههم الأمل فسوف عليهم الذكر إنك لمجنون لما تهتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا للحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نسلها الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا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 أمصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناغنين وهفرناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبع يوم رازقي وان شيء الا عدنا خاسئنه وما ننزله الا لقدر معلوم المستقدمين منكم ولقد علمنا المستغفرين وإن ربك هم يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمل مسنون من صلصال من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويتم ونفقت فيه من روحي فطعوا له ساجدي فسجد الملايين من صلصال من حمل مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيب وإن عليك اللعنة إلى يوم قال هذا سراط علي مستقيم farm uh -huh. Jesus, وقضوا حيث تؤمروا وقطينا إليه ذلك الأمر أن نتابر هؤلاء مقطوع مصبح وجاء كان قرتيين يا مهون فاخذتكم الصيحه مشريقين. فجعلنا ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا لاقل عليم ولقد اتيناك سلما من المنافال والطلان العظيم لا تمتد النعينه الى ما نطعنا له ازواجا منهم ولا تهزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل انني انا نذر به كما multimass -se Beast